الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون الإنسان الدعية إلى الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا البحر الهائج من الدعوة ويعني كما قال حكيمنا العربي ولو كان هم واحد لكفى فكيف به هم وثان وثالثه الدعاء وهم يحملون هموم الأمة وهموم الدعوة نفسها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابه إلا من يعانيها ولكن إذا استعان الإنسان بالله كما قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز وإن تسدد وقاربه الوقت يملكه الله فإن أطعنا ربنا طوع لنا أوقاتنا وين ابتعدنا سلبت لنا بركه الوقت وبركه المال وبركه الاولاد وبركه العلم لا. فقويت ان ان من يزكي عن علمه يبارك له في وقته وصحته وجهده على الاقل يوم ما يعني يعني تضيق عليه الدنيا شخصيا او يكفي ان الله اقامني شئت ام ابيت في ان اتكلم في الله وبالله ومن كتاب الله ومن كلام رسول الله لا إلا لا لا لا إلا ان اتكلم هكذا اذا هذا كرم من الله ما بعده كرم فعندما يحمد الانسان نعمه ربه عليه يجد ان امر الدعوه يعني سبحان الله يعان عليها كامر الولايه تماما نعم التوالي يعني ما ما نسمع يعني اخذها بنيه صادقه عانه الله عليه حتى صاحب الكرسي وأنا أقول لأصحاب الكرسي هذا الكلام يعني ارجو ان يسمعونا الان ان صاحب الكرسي اذا ابتغى به وجه الله كان هذا الكرسي معين له الخير لان بالعكس يعني كان الامام احمد يقول لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها للحاكم الله اكبر طبعا لاني بصلاحه تصلح الامور تصلح الرعايه طبعا بالشك بالشك. سبحان الله والناس على دين ملوكهم صحيح فربنا يعينهم لانها مسئوليه كبيره هكذا الداعي الى الله سبحانه وتعالى يجب أن يعني يبتغي فيما آتاه الله الدار الأخيرة لكن مثلا من مثلا من الوتر الحساس التي تعزف عليها الامور التي يعيشها ادايته الله سبحانه وتعالى مساله الاولاد مثلا نعم. وهم زينه يعني كما صدرنا الايه المال والبنون زينه الحياه نعم. الدنيا هم زينه ففالزينه هذه ضوابط وقواعد وشروط مثلا وحقوق وواجبات حقوق وواجبات اولا هي هي من اكبر المسؤوليات علينا عندما ضيعناها يعني اضرب لك مثال واضح في واقعنا جدي وجدك لما ربى الاب وربى الام على ما رباه هل ارسلهم الى اوكسفورد للحصول على مش عارف اجازه في لا. فلسفه ديكارت وسبينوزا اسبينوزا سبحان الله يعني يعني ضحك على الجيل السابق وكان يفخر الرجل ولكن مسلم ولكن على الفتره ما تعلم ما وجد عالما يوجهه نعم لان بعض الدعاه في الثلاثينات والاربعينات جلسوا في ااا ابراج وانقطعوا مش انقطع الناس ربطوا الناس بالصلاه والصيام فقط وما كلموا في شيء اخر فتوجه يقول لك والله انا ابني وابنتي لي خبزه المرد دييه لها مرد دييه يعني ام الله خارج مدرسه عنوانها كفر سلم يا رب سبحان الله صحيح, بالجمع صحيح. بالجمع صحيح. صحيح. فخور بهذا هو يو... لا هو لما لم... لحد يده كده خلي بالك مدرسة ده اسمه ام الله يعني مدرسة اصلا الروايه ما في داعي ان حتى لو كان فيها استمع الاصيه ده سبحان صحيح. الله فهو فخور بهذا لكن حقيقة العظيم ان خريجات اللي عمير دي بيو خريج ليها وكده لما بفضل الله في الجيل السبعين في في السبعينات لما ظهر الدعاء اللي هم يعني جذبوا الناس الى دين الله وابسطوا الحقار كان هؤلاء وهكيك يعني سبحان الله من افضل الملتزمين والملتزمات لانه منطلعوا على الحضارة الغربية وبعدين لما استبال لهم امر الدين اكتشفوا ان الحضارة الغربية جزء رسيط مما في الاستقام فجمعوا الحشنياي فكان وبال على يعني قصة عديدة في ايام الاحتلال البريطاني ده شو انظر يعني الله يؤيد هذا الدين ولو بالرجل الفاجس سبحان الله وبالرجل الكافر سمع وجدوا الاحتلال الانجليزي وجد ان المصري الذي يحفظ القرآن يصير خطر على على الاحتلال احنا نتكلم عن الجهاد ومقاومة المحتل والولاء والبراء مفهوم حفظ القران صحيح فالرجل اللي يحفظ القرآن من المصريين لا يدخل الجيش وكان التجنيس في مصر في بدايه في نهايه القرن قبل الماضي و بدايه القرن العشرين كان عباره عن صوره من الزوج في درجه الفلاحين و كان يودعوا الولد الراحل تجميل كانه ذاهب جاهديه راح خلاص و كانه لن يعود مره اخرى هي. الا بالاذن يعني بالاجهاد فقام اولاد الفلاحين و اولاد السعيد و كده ابنائهم الايه قرآن. القرآن. فكثر حفظ القران في ابناء الفلاحين و ابنائهم بدرجه عجيبه اصبح يعني يقولك لك اذا اردت ان تسمع القران شجيا فاسمعه من اهل مصر وإذا اردت ان تقراه قراءه صحيحه فقراه بقراءه اهل المغرب وإذا اردت ان تجيد في ما بينهما فاسمع على اهل الحجاز واهل المملكه وخير سبحان الله سبحانه الله الان الاستاذ يعني, زي حاجة. زي. حاجة. يعني زي. فانظر زي. إلى ماذا كان يريد المستعمر أو المستخرب أو المستثمر وما يعني ما هو عمل الارساليات دي غير والمردديه والسكرير والكلام ده عملوها ليه دي إرساليات تبشيرية تبشيرية تبشيرية تبشير صورت لإيه ف... التعليم خرج منها إيه أفضل... أفضل العلماء والدعاء والدعاية إلى الله الله سبحان الله ع... لكن يعني... نسب قليلة يعني نحن ننظر بالتفاؤل لكن نسب قليلة أنا أعرف نسب كبيرة والله ما نسمع يعني ما ما ضلوا وخطفوا وأضواء الحضارة المادية الغربية بقي هناك وانسلخ لا لا. لا لا والله أنا أعيشهم وأعصرهم وأتواصل معهم وكأنني منهم وكأنهم مني هم أفضل مني عند الله رجال إنسان حقيقةً كأني صراحة يعني بكون سعيد بهذينهم حاو يعني جمعوا تلاقح الح الحضارات نعم عندنا إذا كان هذا هو واجب كل اب حيال ابنه أو ابنته أن ينتقي لهما المكان الذي يتعلمون فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى يرد الرسول صلى الله عليه وسلم، فا يعني ما رأي فضلكم في أن نطرح العلاقة الابويه بين الأبوية بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين بناته بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهم القدوة، وهم هذا البيت هو القدوة، ومن له نأخذ؟ انا بس ذكرت لك انا المبتدا ولم اذكر لك الخبر تفضل انا مبتدا كان جدي وجدك عشان المبتدا كل ده كان مبتدا بس المبتدا طويل شويه كده فلما لما ربوا الابناء اللي هم ابي وابوك واباء الجالسين يشاهدوننا الان ربوهم على مش حلال وحرام ربوهم على الصح والخطأ او الصواب والخطا عيب ومش عيب عيب ان البنت تلبس قصير عيب دي بقايا القيم العربيه بقايا منظومة القيم عند ايه عند عبس ودبيان او عند هوازن ومضر او عند عدنان و... و... وغدامات ف... فبقية هذه القيم ظلت مع اموالهم الحلال عنصر مهم الملك أبو الله أكبر. هذا الامر هذان الامران جعلوا الجيل الماضي ثاني جيلا صالحا فخرج عمالقة ال... يعني... يعني الجيل الحالي أكثر زوجاتنا حاصلات على على المؤهلات وأكثر الانحرافات الموجودة في الأبناء والبنات موجودة في هذا الزمن، نعم. في هذا الزخم، في هذا ال في, في في عصر الإذكاء الذي حدثنا عنه الحلقة الماضية. نعم. عصر الإذكاء هذا ما الذي خرجه؟ هل تستطيع الآن عميدة إحدى الكليات أن تقول لي حكمة بسيطة؟ كما قالت جدتي التي ما كانت العائلة كانت عائلة البيت فقط. من عباده والعميل كليه ولا غير لكن صحيح. لماذا عمدت أسرة عمدت لكن لكن, لكن لكن لكن بهذا المنطق بهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر يقول إيه أنا ابن العواتق من سليم يعني يفخر بأمهاتي بأمهاتي وجديتي يعني ما, ما أمها أنا لست لأمة لي واحدة أمي أنجبتني ولكن لها جدة لها أم ولها أم ولها أم ولها, أم ولها صحيح. صحيح. انا ابن العواتق من سليم إذا هذا فه أنا ابن مرأة كانت تأكل القديمة بمق هذا فخر النبي وأمه عليه الصلاة. إذا شيء، إذا قيمة المرأة وقيمة الأمومة عند ال عند العرب. لكن لكنها ما ربت النبي عليه الصلاة. والسلام. لا أخذ منها جينات الوراثة. زين. وراثة عامل العجيب. لما ولدت فاطمة انبهرت خديجة ووو وانفرجت أسيررها لأن واجدها الصورة مطابقة لوجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام أكثر, اكثر بناته شبها به لا. حتى مشيتها كانت فاطمة اذا مرت مشيتها مشيته رسول الله فأصدق. ومنطقها منطقه جلست تحدث ابا بكر فتحدثه فاذا اشارت اشارت بكفها بكفها كله كما كان افتع ابوها فاذا حدثته ضربت بسباباتها على يسرها هكذا كما يفتع فباتت كل الحاضرين كيوم مات النبي عليه الصلاة والسلام يعني هي حتى شوفوا الجينات موسصله الله اكبر لكنها جنات طيبه يعني انت تشوفها في الوراثة انت تشوف بنص بعض اولاد طلاب الولد ده زي جده اما البنت ده زي جدتها فعمله الوراثة عمل خطير ولذلك انا خيار من خيار من خيار في مساله الميراث على سوف نرى يعني نرى طبيعة العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بناته أزعنا. رضي الله عنهن وارضهن مشاهدين الكرام مستمعين العزاء في فكرة داني سامي الكبير فضلة الشيخ الأساس الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع فضيلته ومع حضرتكم عبر أكثر قناة الشركة الفضائية في بنات النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت العلاقة بين النبي وبين بناته ما هي معايير الأبوة الصالحة وما هي معايير البنوة الحقيقية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية وقبل هذا وذاك كيف كانت العلاقة بين الأباء والأبناء قبل الإسلام وما الجديد الذي أحدثه الإسلام في العلاقة في البيت المسلم وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث وصفة الصفوة فاصلا واصل كونوا معنا شاهدين الكرام مستمعين للأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفة الصفوة ومع المرحب وضفنا الكريم أداء الإسلامي الكبير فضرة الشيخ الأستاذ الدكتور أومر عبد الكافير مرحبا برسالة ويطيب لي إذا أذنت لنا قبل أن نتحدث عن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤصل المسألة م. في علاقة الاباء بالأبناء قبل الإسلام يعني كيف كانت وكيف صارت وما الجديد الذي أحدثه الإسلام ثم نتعرض لي بنات النبي عليه الصلاة والسلام بداية كيف ترى العلاقة من خلال استقراء فضلاتكم للتاريخ العربي كله بين الاباء والأبناء بفضل الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. المجتمع العربي مجتمع قبلي. جين, جين الزعيم القبيلة. م. هذا ملك غير متوج. طيب. آه يعني هو يعني ينظر إليه بالنظرة الاحترام. رأينا حتى في القرى كبير الفعيلة كبير حتى الناس تمر امامه تنحني تتسلم عليه بادب تقبل يده تنزل على الدبه تنزل على الدبة مش ممكن مثلا كان الوالد يقعد وحد معدي عليه واحد يركب الدبه ويعدي ويسلم عليه وكده لا لازم ينزل الاول ويسلم عليه وقال لين كله ابويا عم خادم ليس لا اب ولا عم ولا خاد لكن كل اللي في القرية وكل اللي في الباديه ابي فلان وعم فلان هذه الوشائج العجيبة دي دي السلاله العربيه الاصيله الجينات العربيه الاصيله التي كانت موجوده عند العرب زعيم القبيله وعن تنزل تحت تلاقي ان كل عائله لها كبير نعم هؤلاء الكبار يشاروا اليه بالبنات حتى انا ارى من وجه نظر الضعيف او كان دائما اجتهاد العلماء انا اريد ان اكون بالاخوه مشاده مشادات لو رايتوا عادما يخطئ فعلموا انه انه مساه المصيبة نحن ننصبر علينا عليه جمع غضبين جمع الغضب صحيح. الله من استهذا نه فأخطأه نه. فلوه أجران. إلا الله هذا أهل الله. لكن من نقف عند من مانوب به شروط الاجتهاد لا لا لا لا لا لا. لا. يعني؟ يكون أحد يعني قال قال أهل العلم ان هذا عالم ي يحوز ثقة اهل العلم. علم العلم. اكبر العلماء لا مش مش العالم الكون الان يقول انا اجتهدت نظرت ان وجدت كذا ضوابط في ضوابط وهذه الضوابط يعني يؤيدها اهل العلم طالما حضرتك اثرت هذا المهم ونحن نتعلم في هذا البرنامج على هامش السيره هل هنالك ضوابط الاجتهاد في النص القراني من حق كل مسلم ان يعمل عقله في القران ادوات الاستنباط ماهيه أن أكون أول شيء القرآن بالذات أن أكون ملمّاً بعلومه يعني أن يكون حصداً القرآن ملمّاً بعلوم القرآن علوم القرآن م. نسخ منسوخ نسخ المتشابه الأوامر النواهي أسباب النزول ثم المدلول اللغوي المجدول اللغوي نحو صرف وبلاغة المحسنات البديع إلى أخير وبعدين يكون ملم بالتفاسير التي قيلت في القران التفاسير الكبار فبعد ذلك بعد هذا الالمام التام وبظروف وبيئه ونزول النص هذا احضنت فاذا الم بهذا كله ثم تاتي خبرته وملكته العلميه لان دي تعطى لفلان ولا تعطى لفلان لاني فلان ومش اسمع الشيخ فلان ولا يدخل في قلب كلام فلان رغم انه اعلم صحيح لكن أسمعها. قضية التوصيل زين مدرس هو يعني يدرس شو يدرس يعني مادة اللغة أو مادة الحساب ولكن أقسم بين مادة أستاذ وأمل أعرف عبد ماله الأمل أستاذ آخر وانفصل جدًا هذه ضربة الإصطفاء مش كل واحد يعني. يعني ليس من حق كل إنسان يقول بما أني مسلم لابد أن أعم العقلية يعني عمر عمر أبغى أن يرد على الرجل في تفسير الآية خدمة أب قال هل في المسجد من يجيب الرجل تنصر عمر من الإجابة وسهل أبو بكر في الكلالة قال أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي سوف أقول إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئا كل مقدمة لي عشان, <تصفيق> عشان الكلالة وطنقره صاحب الأخ الكلالة قال من لا ولد له ولا ولد وحد ذات لله أصل ولله فرع مكلامه مضبوط لكي هم يستعين جدله من المخدمة الطويلة دي عشان يورع يقول هم يقولون ان الاسلام يحترم العقل وينزل العقل منزلة ومكانة عالية العقل لح... لا العقل مطبط بضوابط النص طب وطاع حسين ده, ده طلع علينا وقال والله ابراهيم واسماعيل شخصيات خيالية يبقى امشنا ورطاع حسين لا هو في ايه يعني صحيح. طب التالي انت عبو العلاق ماشي يعني انت لك رأيه في المعري كطاع حسين يعني انت حر انت بتقول ان القران ده منتج ثقافي هو تدوينه وحفيده وتنميذه فماشي نعم صحيح ده ضد المنطق فالعقل ينضبط بضوابط النص وادي ده درجه من الصعوبه احنا نختلف مع المعتزلة في ايه المعتزله ما يقولون عقل. الحسن حسنه العقل واهل السنة والجماعه نحن بالجمعه نقول الحسن حسنه الشر لان لو كان الدين يؤخذ بالراي ده كان الناس الخوف للخوف او من أعلى يا سيدنا علي بيقول لو الدين بالعقل انا امسح على الخوف من إيه؟ من, تحت من تحت ولا من من تحت طبعا من الاسل لكن الرسول جالي امسح عليه من من اعلى يبادل قضية هنا عقل لا ما العقل في حجر يرجم وحجر يقبل كلاهما حجر حجر الاسل امر عليه اقبله اروح عند الحجر اللي يمثل ابليس ارجعه يعني مش معلش ان الغاء العقل هي ديها مفهوم اخر ده تقايا يعني مسألة افعل ولا تفعل كما ي... قالت تبارك تعالى في قران كريم افعل ولا تفعل ولكنها تخاطب العقل المستنير قالها اعرابي صح لما اسلم وعاد الى قبيلته قالوا لمن امنت لمحمد قال ما قال محمد لي افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل يعني هذه سليقة العربي طريقه دون دخول الهوى لكن المرضى يرعتهم المرضى الله مش الموتى يعني, يعني, يعني, حرار حرار يعني ما يشفيهم يعني رب العباد أه؟ يعني بعضهم ياخذ الايات القرانيه مثلا مثلما صنع نصر حمد ابو زيد وعرضها على نظريات علم اللغه الحديث او الجنرال انجوزتك مثلا يظهر هنالك والعظم لا تناقض او تضاد هذا هو ليس مامورا بهذا لانه لا يملك ادوات هذا غير مأمور بالترقيع بين المذاهب بمعنى انا لو جيت في قضية زي الزواج نعم ما اخرى عند بعض العلماء يجوز الزواج عند البعض نعم دون ولي لعكات المرأة كبيرة صيب وكذب كما تمام مم. وفي رأي وفي علماء اخرين مذاب اخرى ترى انه ممكن التنازل عن المهر انه ليس فردة فرده وفي رأي ثالث انه لا داعي للاشهر والاعلام تمام لما يجي واحد يقول ايه انا اريد ان اتزوج بدون ولي، ولا مهر ولا شهود ولا اشهار ولا اعلام زين. ده العديد صاحب واحد زين. ده العديد في الترقيع بين المذاهب يقول انه أنا هنا حنفي وهنا زي في الصلاة و... لا يجود لا. لا لو اخذت في الصلاة المذاهب التسعة في الصلاة اطلع في الصلاة م. اسم الترقيع ممنوع الترقيع بين المذاهب لاتت من اتبع رقص العلماء تزندق هذه قاعدة الله من ده من قال ابو حنيفه ان اخذت رايي فخد دليلي فان تعارض فانت فان ان حكمي ورأيي هو الحديث الصحيح فان خالف رايي الحديث الصحيح او إن خالف الحديث الصحيح ورأيي فدع رايي فدع وخذ وخد الحزمان. لما بقى لما تاخد تاخد حكم والراي ده جاب الدليل منين يطلع بالدليل بتاعه ليه لان عنده قضيه قال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة فصوب ابن عباس عينه في الرجل قال لا ليس القاتل توبة قال رجل اخر فتوش قال ابن عباس انتم تغيرون الفتاوى قلت يا بالامس افتيت رجلا قال لك هل للقاتل توبة قلت له لا. بالا نعم قال بالامس كان قد قتل. اليوم نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضرا يريد ان يأخذ برخصة ابن عباس ليقتل فالفتية قبل الفعل غير الفتية بعد السحر الله رجل رقاتت تعالى يا عم يتوب الى الله واستسمع الخطم واتفعد بيها وعمل صوم شهرين يبني حال اما تنزل سراح يقتل قل لا ما مالهاش تقول لا لازم يحذر سيدا الواحد يقول لها لا بس يال للأمس هاي كده حتى في الرؤية عند ابن سيرين انا اؤذم رطب واشه كده جلل انت تروح تحجي السنان ان شاء الله ورجل بعدها بشوية بنفس المجد صحيح. انا رأيته ان يؤذل قال لهم ان تتسارقة ده صالح جال وقذل وقال... صالح بالحج, بالحج. ده, ده مش صالح وعذن مؤذن عياته على عيار انكم نستارق لكن هنا علامات الصلاح وعدم الصلاح تواجه الرجل ما بلون ان نرى على الصدايات بعض من الناس يفسرون الاحلام بالهاتف لا مش يفسرون الاحلام هم يهرجون في واقع الناس واحلام الناس والامه لما تضيح في الفضاء يقول خريجي اظهر يعني <تصفيق> لما لما الناس تضيح في الفضاء وفي الفضائيات وتتوه العقول او يعني وتتيه ايضا العقول بما عندها من جهل سبحان الله فحدث ولا حرج ام عايش على الاحلام خليها على الاحلام واحمد عرابي هزم في الكبير ليه لما حسبوا مثل المعركه بعد اعماله للصبح يا عم نام ولا قوم الليل فاضي وطالع على الحضره الله حي الله حي وحصله الهزيمة واحتلت بريطانيا مصر 70 سنة من وراء الحضرة دي فانا فدي مصر يعني لما نقرا التاريخ بواحد بصبر بغسان لكن يعني هذه الامور تشكل فكرة الاباء الذين هم يربون بالتالي اولادهم بصي وبالتالي تنشأ الأولاد في هذا المناخ. هذا ما هذه كلامه؟ هو سبحانه وينشأ وناشئ الفتين فينا. على ما كان عوده أبوه أغضو ولا يستقيم الظن والعوده عوجه. العود عوجي بالظله، فأنا على أنا أعواج. أنا غير حريص عنه. أصدقية المودة والتواصل في النهاردة بقول عايزين للتواصل بين الصراع بين الحضارات. يعمل التواصل بين الحضارات. طب الآن عندنا في جوتي عندنا صراع بين الأجيال. يقول يا ابو انت بيقول لك يا جماعه اخواننا المصريين ده يا ابو انت ده قديمه انت انت براس قديم انت من من تخلف متخلف, انت, متخلف. <تصفيق> انت من ايام الجنيد جبس ما صح على المصطلح وبصوره كده بيقول يا ابو انت فاهم شيء نجيل نجيل انا جيل متحضر انا خبير استربو انا مش عارف ابن الحلال ايه ايه خبير استربو انك تفتقد ده انت صايع بعيد ولا تنكر اذا هنالك معايير وضابط للتربيه لابد ان نتبعها اولا اولا انت لو نظرت حتى للاسره العربيه م. وقيمه الاسره العربيه لا يعني سبحان الله العظيم يعني يعني واحد مثلا يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك يد سعد بن ابي وقاص هذا خالي فليريلي احدكم خاله مين عنده خال محترم زي كده الله واحد يفخر ياخذ الاسره اللي عنده في مشكلة ولكن نبطا به عمله لن به نسبه في قضيه طيب يعني حينما نقرا اي, أي القران الكريم نجد ان العلاقة بين الابناء والاباء علاقة تقديس ما, أ... ما وجد يعني وجدنا عليه ابا أبنى. كده بالضبط انا ابويا هو هو ابو طلال وجدنا طيب. عليه ابا هو ابو طلال عمل ايه عمل. على ديني ابائي ولا لا, أبنى. لا مش كده بس قال <تصفيق> ابن اخي قال كده عشان مدعى ولد لا اريد ان اغير دين ابائي واجدادي ولكن لك عندي السبكه بكرههم منهم طالما انا على فايده الحياة ده اللي عندي ده من باب الايه بالعصبيه انا من ناحية الدين ابويا جدي دين عبد المطلب هل هذا شيء زيد لا دون لا مش زيد لا دون هو لا مو يسير على نهج ابي لا نهج ابي لم يقل لابيه دقه قديمه من ايام الجبل مثلا هو لا لا هو هو بفضل الله سبحانه وتعالى ان يعني البيئه العربيه أنتجت احترام الاباء فلما وصل احترام الاباء الى هذه الدرجه من التقديس صار يسير خلف أبيه لا ولا ذاك ابي اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطلة ولو من قريب الحجانيه اه دي قاعده في الاسلام فينزل ولا والبراء البراء يعني يجي سلمان سلمان ومننا الى البيت يجي بلال ما ارى دفنا عليك في الجنه صهيب رابح الباي ابا يحيى مم. يا ام ايمن يروح ربنا يسقيها بدلو من من الجنه في الدنيا ودي كله دول ايه عاجب ما, قد ما قدم ما قدمت العروبة لأبي لهب وأبي جهل وأمية ووليد بن ع... بن مغيرة شيء بالعكس تثبت يد أبي لهاب على, على الوليد, الوليد. ناظور سبحان الله أبو حكيم إذا إذا قضيت إحنا لسه لست معرفة الأنساب موجودة عندنا طيب يعني إذا كان الآباء ق... الأبناء قديما ينتهجون نهج الآباء وجدنا أباءنا لها ولأباء والأبناء الآن يهمسون اباؤهم لانهم دقة قديمة متخلفة وكدا هم متطرس ما الا الصواب <تصفيق> ان اتبع ابي في الحق في الحق اه من وجهة نظر من كتاب والسنة الحمدى احنا عندنا منهج نقول هذه عقولكم ولا انا عقول لا لا لا, لا, لا, لا هم يقال هم رجال ونحن لا لا فيش مفيش رجال زبان عياد لا, لا يعني انا عندي منهج كتاب والسنة نعم كتاب والسنة احنا بنقيس به تمام نتفق انا وانت او ابي وابوك وجدي وجدك نتفق على ان احنا وحدتنا المنهج واحد ما ينفعش انا ناحيه القبله ولا والله, والله انا عايز اصلي ناحيه القبله القديمه ناحيه المسجد الاقصى ناحيه الشمال كده عبد نرى تقلب وجهك في السماء فخلاص في خلاص انتهت القديمه خلاص وانا خلاص وحيثما كنتم فقولوا سبحان الله فا ف... المسجد الحرام والقبلة خمس مرات في ثلاث ايام لتكون تعداد عدد الصلوات سبحان الله فاذا ما ينفعش ليشتهاد. ليشتهاد نص. لا يجتهاد لا يجتهاد مع نصر فانت في قضية الابوة تعال الى ال, ال... يعني يقول يا رسول الله اسماء تقول يا رس... زارتني امي آه امي مشركه م. وصلت الى المدينه افاصلها قال صدي امك وهي مشركه يبغالي تقدير الاباء من ناحيه ايه لا. من ناحيه المنهج م. م. ولا من ناحيه البر الذي امر الاسلام به من ناحيه البر لان المنهج المختلف معها هي مشركه هي حره لكن هي براء ولا ما بغاه حتى قال بعض الفقهاء يح يحمل الرجل اباه المشرك او الكافر او الغير على دين الاسلام الى باب المعبد بيدخل بيعبد ثم يخرج فيحمله ويعود به الى البيت الاسلام الدين الاسلام ليس فيه قوة ولا عنف ولا سيف ولا افتحدام إراقة الدماء ما احنا شوف ما يعني ليس هناك عورة في الاسلام ان بعض من اكتاحه صدقت هذه عورتنا هذه عورة الاسلام الوحيد حتى قولانا ان جاء هداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم ولكن فحبهما في الدنيا طيب احنا في الدنيا اخدام لهم هذه مسألة الأبوة والبنوة بين في الإسلام. واحد. طب لكن هنالك شروط على الوالد أن يصنعها حيال ابنه أو بنته. ما هي؟ أول شيء أول حق قبل وجود الوالد والبنت. طيب. اختيار الأم الصالحة. ما أنا يعني كل مرة أسأل فضلتك من وجهة نظر مين عشان نقاعد القاعد بدايتها. أنا أنا, أنا أنا يقول هذه بنت الوزير فولاني هذه بنت, بنت رجل الأعمال خبرك هذه المناسبة لي. أنا في برنامج معك وفي البرنامج السابق وإن شاء الله نكون من أهل الدنيا هناك برامج أخرى. بارك الله في عظامي. من هذا منهجي ومنهجنا. وأنا كنا كنا نتزوج على الكتاب والسنة شوفونا، وووإن لم نتزوج آه. على الكتاب والسنة هذا كذا صار الاحوال. يعني عايزين واحدة جميلة مثلا تنفع سيدة مجتمع تتحدث اللغات شوف مقابل بهد ناس مثلا لا لا شوف لا تتحدث اللغات شيء طيب. م. سيدة مجتمع يعني سيدة محترمة شيء طيب، بنت ناس شيء طيب، جميلة شيء طيب، عندها م. مليارات شيء طيب، ولكن أهم من هذا كله عندها دين أما تتحدث وتحصل وتعمل لا ده إحنا منرجع. يعني ومن يضحك ذه زمن الغواني فإن لا تحدثنا الدعوف لا لا الدعوف <تصفيق> ما تزناش، هي تزنا حدا تين. إحنا عندنا كتاب وشنا وده رحنا، لأن الله عز وجل أعطانا التجربة جاهزة للتطبيق. فأنا أول شيء أختار لها أم الصالحة، الأم الصالحة، للولد والبنت. معيار الأم الصالحة، الأم الصالحة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة. إذا نظر إليها صارت الرات، يعني نظر إليها صارت، مش ملك الجمال الكون لا. لا، يعني مش مقتلة الجبين مش محتقره للرجل مش مقلله من مستواه مش دايما طلبات طلبات طلبات ببغي يعني يقع سبحان الله اذا نظر ايه صار لما تستقبله تستقبله بابتسامه وتودعه وتودعه بابتسامه وفي امهات او زوجات من كثره المشاكل اللي عندها لا يجد فيها رجل الا جميلا مقطر وفي وفي وفي سيدات من البداوي أصبحوا الشهر وشهر ثابت يعني زي الصنم كما بعض الرجال ايضا يعني ما عشان ما نبغونش الطرفين يعني بنا الطرفين فاذا نظر اليها سرت وان ابرها اطع ابرها في ايه اي في طاعه الله عز وجل مشهوده لو لم تخلع الحجاب انا راح اتزوج عليه المخلع فيزي الحجاب انا اترك البيت وامشي المخلع في ايه تقول لزوجتي لا تخلع النقاب حتى في الحمام حتى لا يراها لا لا لا. الشر على الضبط لا, لا لا لا يعني الشر في التضييق والاطلاق في فيق قاعده ما ما يعني هذا ايضا مطلب مطلب دنيوي مطلب ان تشعر ان تشعر المراه لا ده مطلب اخروي مطلب لا لازم تشعر ان مرتها سبحان الله بشبه كانها الانساو إزاي تتمس براحتها في بيتي أخي الله هم مش مخلوقين خدم من الرجال هم خدم عند مش عارف عند من ولا عند عكس لا زمن الجواري هذا ولا مش ولا لانه لان لن الدين نحن نريد ان نقاعد القاعدة من الدين النساء شقائق الرجال هذا كلام خير البشر عليه السلام والسلام النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن قبل اللي عليهن صحيح وبالمعروف بل لا لا <تصفيق> اه اه يعني مش لهن وانت متكبر لا لا لا هدول لولا انا كانت عمسة في بيت ابوها لولا انا رفعتها من مستوى كانت عايشة في بيت غرفة انا عملتها قصر عشرين عشرين والله يقال لا. هذا الكلام بذلك لغرفتها وهي هنئة البال خير من قصرك وانت والعادل شحيح الحال قال انا الذي صنعتك انا اعطيتك شهادات كذا برد وكذا, برد وكذا برد انا الذي شجعت. المنان والمنانة وغلت الزواثة لا حنانة ولا منانة ولا انانة وكذا الرجل حنانة يعني حنانة كانت متزوجة من قبل وتحب زوجها الاول منانة منانة هي غنية شوية او جميلة شوية بتمنى عليها اللي هو انا تنساش اصلا فوق فاكر انتوا انتوا نسيت انت انت انت انت نفسكوا ده ايه حنانة حنانة كانت في الشكوى انا دماغي عماله تلف انا اي شكوى اخرى الجو حر ايلا القطة بتاحت مريضة يعني كده فضلتك صعب تعلم الامور حينما اختار الزوجها لابد ان اضع معايير كثيرة جدا امامي حتى اختار لا تختار معايير الدين وانت تفضل بقية المعايير فاظفر بذات الديني تعري بقية في اختيار الام بصفالة حنالك من يخضع في المرأة التي تطبق الدين قبل الزواج ويجدوها منحرفة بعدها لا لا لا هو انا صلى وصام لامر كان لا لا لا على كل على كل الناس الان الحمد لله رب العالمين الناس في بيوتها الان فضائيات نعم ناس على بعض صحيحه صحيحه مفيش شيء مختب... مختبئ الصالح صالح والطالح طالح اما الاسعاف والفوضى من... لما احنا ما بنتكلمش على المجتمعات الفاسد فاسده ده كان عن مجتمع قوي انا اعرف عائله فلان اعرف الاب والام والزوجه والاولاد والناس بتتزاور وعارفه سلوكيات الناس صوتنا بالطيب فوضع الرسول اربعه شروط لاختيار الزوج اذا نظرت اليها وإن وان عملتها اطعت طاعته وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها يعني يعني مش تاخد نظام الايه الخصصه يعني هند بنت عتب كانت تصنع هذا مع ابي سفيان لا لأنه كان بخيل طلع يا رسول الله بقى. إن ابي سفيان رجل بالسيك <تصفيق> آه يا قوي شحيح شحيح باخلي باخلي <تصفيق> باخلي أفأخذ من ماله يا رسول الله. لبيته ما أدري ماله به يعني <تصفيق> مكياج كذا كذا سبحان الله فرسول ما كياج بيظهر لأنه في مواد كنويه يضر المرأة يعني سبحان المولى فأربع دول عربية ما اشتركت سنة ألفين ستمئة نسيقون ما يعني نعم ست مائة يعني كم كيلو جرام الله أكبر ترى ألف ألف كيلو ست مائة جرام أحمر شفاه من شركة محددة شركة عالمية في التجميل ملايات هذه المليارات ست مائة ألف طن دهنوا شفاههم وتزوجت وتزوج أغلب أزواجهن عليهم يبقى القضية مش في الأحمر القضية فيما يخرج من الشفاه من كلام طيب ما عمل طيبة لا ان نحمر الشفاء ان نضيض كلام الشفاء بس بس. أن, يخرج... ان تخرج من الشفاء كلمات طيبة ذا الهند من تعطبك تاخد من المال ابي فعلا هند ولكن بالمعروف يعني عدود المستطاع, المستطاع يعني هي مستوها ايه برضو مستوها. صحيح. وليس فتى مرتبه الوف كميس فتى مرتبه قروش صحيح. شعر الحالة يقول فعلا الله <تصفيق> <تصفيق> ف... <تصفيق> ف... <تصفيق> ف... مثلا مثل... اولا مثال انا وانت لما ندخل البيت لا, لا. لا تب... انا كنت جل... جلست على الكرافة انا كلموني اشي او الزوجات معنا وشفت ابو فلان ال... الستارد على الشبابيك والنوابت شفت السجادة العشرين عقدة اللي كنا عالين عليها الايران اللي مش عارف هند ميدو مش هند ميدو لا والله مخدت السجادة طب خد بالك من الصريات والنقيب ده مش عارف يا يستا استرس مش عارف 24 لا والله, ما يعني كريستال مش عارف ما والله ما انا فين استال مش عارف والله ما انا قاعد بتكلم مع الراجل تعا ولا لا فين هون بقى البيت بيت المرأة الرجل العربي مش راضي يفهم القضيه دي ليه لان عندها الستاره دي احلى من اكله وشوربه ليه هي عايزه تعمل منظر قدام صديقاتها من الزوره اوه فلانة هانم ما شاء الله لا لا جبتاه من فريس اه بيت العالمي كان مجال المصمم العالمي مش عارف ديكارت كارتس بنوسا وعمل اي كلام طبعا اي حاجة خدراله اد اوران انا بحفظ محفظ مستبدأك اوران انا اذا كانت هذه هي طبيعة المرأة هل هي خصيصة في المرأة العربية تحديدا ام في كل المساة حقيقة الامر كارثة تسأل الانجليسيات على اي واحده من الصينيه انا قلت حتى المشاهدين ان هم لهم اسفارهن يعني واسفرهم يعني ايه الفرق بين الجنيه بتاع الملكة فيكتوريا اه وجنيه الملك جورج ومركرهما انجليزي صحيح جنيه انجليزي بس لا تعرف الفرق اسال المرأة العربية الجنيه اللي انت حاطاه في السلسله ده تقول له جورج ده ده يعني ايه يعني ايه ده بعد إيه؟ يعني إيه؟ يعني البنات من صنعت الجواهر الذهبية بالذات لا يعرف عنه شيء ليه لان الحلي والمجوهرات لا يوجدها الغرب اصلا اصلا ما عندوش دي لكن المرأة العربية عندها عندها الاصفر والماس والحاجات دي افضل الله اكبر اه هذه تربيه ما احنا احنا لا انا لا احسن الناس يفكروا ان كلامي كلام تحريم بس مفيش داعي للزياده شويه يعني التوازن في الامور ده في العباد ده الزياده مش مصلوبة ما, ما هو جميل جميل ولكن احيانا يكلف الزوج فوق طاقته يكلف فوق طاقته والمراه لا لا يعني لا تترك زينتها يقول لك لو حطمت السن المراهه ما حطمت المراه مرأتها نبي حكمة وعسى كنا وسادو، حطمت هي... السنو المرأة، <تصفيق> ما حطمت المرأة، <تصفيق> المرأة طول عمرها. لا تضل سنة. و... هي سنة ضربها ف... هذا لا يضيرها. جميل ان المرأة تعيش بأقل من سنها بالعكس. هل لنا أن نحكم على هذا في يقمى صدر الاشتراع الإسلامية على الحرام مباح مثلا جائز لا يصير حراما لبعض الناس الذين يكدفون أنفسهم فوق الطاقة إن, فوق إن من جهد البلاء أن يحمل النا... الإنسان نفسه فوق ما يطيق الرجل داخله خمسة يعيش لمعيشة عشرين تبا مصيبه لكن الثري والغني والله مم. سبحانه الله العظيم يعني ديونفق وصح... دي إيه دوسعة من ساعة لا سيأكيد صحيح, صحيح. اذا هنالك بعض النقاط على الحاده في تربية الاولاد اول حق. احنا قلنا مع... اذا نظر اليه سرت اذا, إذا, إذا نظرت اليها سرت واذا امرها اطاعت طبعا حقه في ماله والارض خلاص الرابع الثالثه والرابع في ماله هو أرض. تمام في, في ماله عرفناها اه في ارضه كيف. في بعرض ان تاخذ ملتزمة محجبه لا تخضع بالقول لا, لا تختلط مع الرجال الا في حدود الضرورة يعني في هذا المنطق هذا هذا هو ديننا تخرج و... بدون اذنها مثلا اذا اتفق إذ... مدين الرجل والمرأة نفر واحدة اتريت بالوظيفة لا. مش معقول يومها تستأذي منه انك خ... رايح استغرمها خلاص رايح بس كده وراضي بيها طب نفرد بيها دلم انها مش موظفة وراضي انها أنه... أنه تحصل اذنة للاولاد في البيت طيب. طيب. اي شيء انا مش عايز الامور تاخد صفة الامر والناحية انا عايز تاخد صفة التقارب والتفاهم البيوت ولا تنسوا الفضل بقى. يعني القضية الفضل مساحة الفضل الحركة ال ال الاجتماعية بتقتضي انها ايه ايه انت اشتقبل صديقة لها مش عون تقول لي يا بوفل انا اتجارتي جاي تزورني مش حاجة وبعدين انا اعيب على بعض الازواج يغضروا من مجالس العلم اللي في البيوت الاخراط نشاء الله عليهم ان عندهم مجالس العلم اللي في الخير في بيته قلع طب لو لو قيل له ان حرم الوزير الفلاني وحرم السفير الفلاني جاي يزورك في البيت نعم يفرح ام لا يفرح يطيره طلبا طيب طيب ما زي ده ما ده حرم الاستفير المحمد علي استاذ وحفظ حرم ال ال من تحفظ القرآن الله سبحانه وحكذا يعني سبحانه فأول حق لأولادنا لا معذرة قبل حق لأولادنا يعني كلمة بسيطة جدا للحفاظ على الأرض كيف تحافظ الزوجة على أرض زوجها أولا بالالتزام الحجاب، وعدم مخضوعها بالقول فلا تخضعنا بالقول، فأصبح الذي في قلبه مرض، وقلنا قراء أخرى فلُقْمَ الذي في قلبه مرض. ثم الأمر الثالث، الا تقدم على زوجها احدا يعني مم. هو سبحان الله يعني تتجد حتى كان يعني السيد يعني السيد ملك. هي هي تطبق ما قال الله وما قال الله, الله. على طب هنا تكبر الأولد أنا يعني أخذ منحة اسمح لي حق منحة البنات. خالد بالذات نريد نريد نريد ان ان على بنات كامهاتنا تربيه وكبناتنا علما وثقافه تمام الحسنين فهي. جيد جي. كبرت البنت كبرت تاخذها صديقه ام لا اتخذها بنت صديقه, بنتاً؟ أتخذها بنتاً صديقة. انا كاب نعم انا كاب م. وامها كاب اما المصيبه في بعض الامهات لما البنت تكبر وتقترب من أبيها وتصبح سر أبيها في بنات عقلات تروح مستشار أبوها من يغار الأم اه تقول الله في على خلاص ده هذا مقبول محبول هذا مبالغ مبالغ فيها لكن لكن هي أمر طبيعي لكن هي تفرح باقتراب البنت من أبيها لأن سوف تأخذ حسبة أبيها وتأخذ منه بصداقة له أن تحافظ على اسم الأب. ومن يغار على زوجته من ابنها؟ لازم لا ده. عنده خلل. خلل نفسي عنده خلل. لا يجوز أصلاً. لا, لا. لا مش مش الغيرة هو أص الصفي أزواج من طرفين. عندهم حب للطرف الآخر بس حب تملك بمعنى؟ آه يعني أنا عملت هذا الكوب. او املك براشكو خلاص انا القلم هذا التلفزيون اشتريته انا معلج سعره وسعره انا هذا انا كلفني هذا التلفزيون كله تمام يعني هذا القلم نعم انا املكه كويس فتقول اعطني ده انا احب هذا القلم هذا التملك لا يجوز ان تلمسه ولا يجوز ان تنتفع به ولا ينتفع به الاخر فهي عايزه تنفي الرجل من اهله ومن عائلته ومن اقاربه ومن امه ومن ابيه ون... و... ويصير جزيرة منعجلة اللي لك هو والعكس نفس القضيب ده مش محبة لا دي خلف ل... نفس وفعلا وفعل عرضت على طبيب نفسي يبطى عنده خلف ليس من هذه لا لا لا حب لا حبوته تحب الطرف الاخر وتغار عليه غير محمودة، ولكن لا لا تنفيها عن أوطانه، لا تنفيها عن عالمه، يمنعها عن أبيها وأميه. <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا عند سن بعيد عن الفكر بالسن الثامن، ما عندك؟ لا. لا. قبيس نأخذها بنتا صديقة. نعم نعم. وعند حتى وان كان نحن البنات في بعد سن البلوغ، تصير هي لها مرأة عاقبة رشيدة، ولها بنت طفلة تلعب بالناعروس وهي عندها خمس سنوات. لا. فمرحله المراهقه كما كم بعد مرحلة المراهقة. المراهقه تبدأ البنت ايه لأن البنت الحمد لله عقلها بيكون أثبت بالولد الولد عايز يروح لصديقه عايز يروح يصحبه عايز يقعد مع الشبه اللي تخصه، تمام البنت بطبيعتها لما نحتضنها تجد فيها ملاك طاهر تجد فيها عقل تجد فيها فكر تجد فيها روح الانوثه تجد فيها شاشة نقيه لانها ما خطها القلم ما درت لما بنت متكازمه سبحان الله وافضل ما نصطعه معها أمن وحصيصنا في الله عز وجل وترى صلوك الأب والأم كيف التعامل ده البنات والصغيرات تقرأ واش تقرا وجه الاب ولك يا أبو يا أبو يا إنت إنت زعلان من أم يا أم زعلان بص الأم وفي إيه واحيانا تسكت تشعر بما يحدث تشعر. لأن, لأن لما تكبر ما ده أصل لمشروع نعم فيقال انها كطائر البحر. المرأة كطائر البحر. تشعر بالعاصفة قبل ان تهب. بس الرجل العربي, العربي مش عادي يختنع بكده. هو حر. <تصفيق> انا بقى دينه نصيحة جاء جاهزة. نعم. انكثل التعاملات انا 35 عاما. في الثاني بدنا من المشاكل في تأثيره. الرجل الدرجات فانا اسمع. من الكبير والصغير والوزير والغفير والمدير والموظف والرجل العمل. كله كله كله والطالح مم. والصالح وسكر الخمر والمتبتل بالليل. كله. فانا اقول ان هو الرجل مصمم الى الان ان المرأة يعني درجه ثانيه وثالثه في بلاد عربية الرجل يقول وهو يحدث اصل المراه حاشاك الله حاشاك الله نجس اصل الى اصل النساء لا سمح الله يعني الله أكبر. لا نتكلم عن عن ابيس سلم يا رب نعم <تصفيق> <تصفيق> فكر هو ربي على هذا الفكر ربي مصير. على هذا من ابي اخذ, أخذ اسوء ما في ابي من ما في طب تسمح لنا نخصص دائرة سؤالي القادم بعض شوي اخصص في... على شيخ وفسنان آه بالضبط. <تصفيق> الناس عادت على على ابنتي فضيلاتكم تحديدا هدى وندى كيف يعاملهن الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي؟ أنا ما وبالمناسبة هذا سؤال يشغل ذهن قطاع كبير من المشاهدين المسلمين كيف يعيش عمر عبد الكافي في بيته؟ أنا عايش أعيش أحد يخبرني يعني أقل من العادي أنا ورا صديق لل هدى وندى صديق. آه صديق صديق. وكنت بالامس ماذا صديق ايضا ولا كنت اب فقط كنت ابا فقط وهن صغيرات السن نعم كنت ابا كنت وقريب منهم يعني انزل الى مستواهم زيد ولما كبروا وصاروا بنات درسوا كبيرات الجامعه اصبح اليوم انا هن صديقات ومستشارات لي ما شاء الله يعني اجلس معهن مثلا اجلس بحيث استشيرهم في مسائل كثيره واخذ منهم مشوره غربنا ما خطرت لي على بال عندي ما شاء الله قوة الله ربنا احفظون انا هدى يا يا عقل كبير وعطرية في التفكير سبحان الله يعني افضل من اكبر من حساب كثير وارأها بفضل دائما تكون اغلبها تكون سديدة والدرجة ان اعمل حسابها يعني ما شاء الله في امور تحتار وحسابها معي يأخذ احيانا صفة مدية طاهر <تصفيق> لا شخصيه هذا شخص, شخص عزيز احترمه انت, أنت زرعتها فيها اه نعم تركتها هي هذه لكن ندى بنتين رحمه الله سبحان الله متقارب يعني سنتين, سنتين ليس بفرق كبير لكن ندى فيها صلاح امي رحمته عليه عليها يعني كلما رايت ندى كاني ارى امي سبحان طريقه حوارها ادبها رائحة الطيبة يعني سبحان الله لا اله الا هو قريب غاب الجناح بتاع لكن ف... ها... هذا دون ما قصد من فضيلاتكم هيلا هي ما هل هكذا من هذا هكذا والله ومصلاتها والتزامها لاقوه الا بالله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى فلكن في... في... في... في هذه وتلك وثلث... ما شخصيتين مختلفتين واحده ف... لها... اهم ما يميز هدى يميز هدى العقل المرتب وندى ندى القلب المفعم بالعواطف الفياسة لمن حولها مع انهما نشأ في بيت واحد وربيا بتربية واحدة لكن هذه ملكات واستعداد هذا ما نتعلم ولذلك انا اعزف على واتر هدى عزفا يختلف على العزف المخصوص ندى لان كل واحد له تعامل لان, لأن ندى الكلمة البسيطة تجرح شعورها حساس جدا. هو ده فيها حساسة لكن حساسة منضبطة. دائما عقل تفكر. عندها قضية الوقاية خاره من العلاج. فدي ولكن انا سعيد للقضيتين ليه؟ البنتين الحمد لله. التزام. بر بالاب والام. رعاية لل... لل... لل... لبقية الاخوة والبيت. وجودهم في البيت له ولله. أنا... انا اي بنت حقيقة ما بنات. يعني بصراحة يعني اشوالها. هن قناديل البيوت حقيقة. لان البيت يكون فيه جفاف يعني. لا. هل ما ورد بالاحاديث انه من رزق بنتين او ثلاث بنات احسن تربيه هذا الحديث وقال رجل واثنة تان يا رسول قال واثنة تان قال وحيدة قال وحيدة, قال وحيدة. يعني يا حارس ابن انا وانا قلت لك من قبل ان انا اذا دعونا البنات والأباء والابناء ليقبلوا ايدينا ورؤوسنا انا شخصيا ادعو الاباء لتقبيل ايدي البنات لانهم سبب في دخولنا الجنة اذا احسننا على الاقل يوم من ازابوتهم يجي الزوج بالليل والله يبارك فيك حماية أظهر حمتك يا حماة الله يرحمك <أه> يا حما... الله يرحمك حماسي يا أو... أو... أو يا عمتي كما يقول أهل البلاد الأخرى أو, أو مر عمي مرة... مش عارف أخبار أم أم زوج أم زوج عن عكسه يعني, من... يعني, ما... يعني حماتي يا ماما يا أمي يا تنت يعني مش أي حاجة زي ما يقوله علينا بدل ما يصب وجامد نسأوها لا الله عايز عليه ونعيد أدو أيضا أبناء الأزواج يروح لما يزور أهل زوجته يشكره لا, لا انا اريد من صدراتكم روشته عمليه ميلاد التباعتموم لتربيه فداء وندى لا هل كان هنالك خطه محدده مثلا لا أبدا أبدا أبدا مثل أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا الامور دي ما نجيش بالخطة لكن عندك في الخلفية اصول وعقارات رقم واحد. رقم واحد ان لا يرى الولد او لا ترى البنت شيئا مشينا على ابيها او امها مثلا تعدى الاب على الام بالضرب تصدير حجم الام وهلهلتها هلهلتها و... و... و... و... من شانها او ان الام تنظر الى ابيهن وهو القدوة انه يعني على هامش السيرة يعني لا يسوي شيء مثلا يعني مع من شانه دائما احباطه يعني انت تعملين ايه يعني إيه اللي عملته يعني مثلا مثل. سبحان الله الامر الثاني ان البيت منضبط بضابط الشريعه يعني منذ الصغر لازم المحافظه القران محفوظه والمحافظه الجاي تحفظ الاولاد عبر طبيعي دي خواص الدوت اجي من عتوم على البيوتات الكبيره زمان كان لازم يقان موجود ولازم يقدره المدرس المسلم سيخ ده كانت البيوت اللي قبل ده وكان البيوت اللي قبلها, بيوت اللي قبلها البار ونفس بعض البيوت الكبيره لعذ بالله بس البيوت المنضبطه البيوت العربيه والبيوت الاسلاميه بيوت فيها وحفظ القران ومحافظه القران فبالتالي انت لما تحفظوا الدوله وبنت ماذا ماذا تريد بعد ذلك انا اريد انتقد من هذا الواقع الذي المعاصر الذي تحدثنا فيه مع فضالتكم ونعود الى صور من الماضي قبل الاسلام بعد الاسلام صور تحضر فضالتكم من خلال استقائكم للتاريخ ونرى كيف كانت تعامل البنت وكيف كانت ترسل الام ابنتها وكيف كان يوصل ابو ابنتها وكيف كان يتعامل معها لكن بعد هذا التفصيل شادين الكرام وسمعنا العزاء فاصل ونواصل كونوا معنا شادين الكرام وسمعنا الاعزاء مرحبا بحضرتكم مرة اخرى وصف الصفه ومع مرحب بضافينا الكريم الدهالي السامع الكبير فضائر الشيخ الاستاذ الدكتور أمار العبد الكافي. مرحبا بحضرتك نعود الى بعض صور للبنات مع الاب والام كيف كانت التربية وكيف كانت العلاقات وكيف كانت الوصائل وكيف كان الحوار والتنشئة يعني العربية العربيه يعني اذكر لك الصجاريبه في غزوه احد أبو ابو دجانة امم ابو دجانة امسك سيف رسول الله قال من يقاتل بهذا السيف بحق فاخذه ابو دجانة وتعصب عصابه مع عصابه الموت وكان يمشي متبخترا في المعركه وقال هذه مشيه يبغضها الله ورسوله يا ابو دجانة الا في هذا الموقف سبحان يعمل الله المنظر على العدو من عليه منظر خوف وخوف فكانت هي بنت عتبه ابي سفيان وابو معاويه تحرض المشركين على فك المسلمين م. عليكم بهن وابيات شاعر دام على كن حمله دعائيه اعلاميه قطيره حتى بلغها ابو دجانه واغتاظ منها فوضع السيف على راسها ثم قال اكراما لسيف رسول الله ان لا اضر به امراه شرس وااا يتعز الماعم الغضب الواحد ميه ميه ميه بين بتشجع على سبحان الله على المسلمين ولفتك يوم ووو بقرت ب بطر العربي الخروق العربي هذا تكريم تجد الحنان في, في الفلاح الصالح واحد زي الخليل عليه وعليه من السادات عليه والوجروب انا ابونا موسى نمره وجوب ابن ابي برضو برضه هو ابن ايه ده ابن و... هو كان اد مال اسحاق ده ده كده ده ده هو وجوب ابن قدر لانه هو أ... شوف اي نبي سمي لنا بدعوه الله يرضى عليه ربنا واسيت رسولا منهم يدعو عليه ايات ولو عندهم رساله حكمه وزنتي ان انت العزيز الحكيم سبحان الله من لتابيخ ابراهيم المنتظر ولذلك وصامه كما استمر من قبل ولذلك اكرام لهذا عميز. الانسان العظيم ماذا نصنع نصلي عليه في كود صلاح كما نصلي على رسولنا صلى الله هذه امومه طيبة هذه امومه تعالى الامومه تعال الأمومة امومه هاجر لما لما انتهى الماء وقعد تسعى بين الصفا والمروه الصفا والمروه الصفا والمروه يقول ايه احنا الفقهاء يقولوا ايه ده مش احنا الفقهاء يقولوا لا هو ما انت منهم طب عليك انا انا متفكر على كده غيني بين الميلين الاخضرين اللي كان مهبط الوادي يعني ال الوادي عامل زي الوادي تحت المستوى, مخيل مخيل المستوى مخيل مخيل مخيل مخيل مخيل فلما تهبط يغين اسماعيل عن عينيه عن بصرها خير تسرع عشان تفعل على ايه على مستوى الارض لترى ابنه يقول الفقهاء للساعين بين الصفا والمراه هذا الرجال هروله كما هرولت امكم أبو النساء لا أنابت عنكم أمكم الله أنت نساء جميل. ما تجيروش سبحان الله. لا تهرولت لا تهرولت المرأة لها لكن احنا كرجال اعترافا بحقوق أمنا هاجر علينا لأن الأمة الإسلامية وأن هذه أمة واحدة أمة واحدة ومنهجها واحد لأمنا هاجر وأبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب أما يتريدون لا لا لا نحن أبناء الله أحبه إحنا بس الخلس لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إذا الحق لكن هم غلوا في الدين نعم. فيه. لكن احنا هذا موقف ايه هند سبحان الله لما لما الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني يفق غضب كل الصحابة الـ 1400 في مشهورته مع أم سلمة لقد عذرهم جاءوا من المدينة في الصفحة اللي بيه لسأديات العمرة ولا اداء ما أدوها ادوها وتقول لهم اهلك وتحللوا من اي شيء ان تحللوا ف... فده ايه يعني شعره في لازم راي اخر مهم الرأي اخر مهم انا ضفها هي فيفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم براي ام وماذا اصبح شوف شوف ادي الزوت ها عمل ايه ده في لما راح معاه طلع الزوج يقول له ايش تقول ها تقول يا مين ولا تصبح الحمد لله شيماء ودام إلى الوراء. ونقصت عقل ودين. ابن الحلال هذه مداعبة من رسول الله لهون. نفي عقود النساء ما شاء الله لقد قال بالله يعني. تزوج. بلادا. <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني كانوا من الشخن الغزاة رحمة الله عليهم. علي وليعني مش مش عندها غني. <تصفيق> لما لما فجرت ال في الهند يقول مش أفضل. من كثير من رجالات العرب الذي تقف على سو... على شواربهم الصقور الكثيرة الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا هي بالقسم لك سبا ها صحيح فمرره مرات ايه تملكهم صحيح مش ملكوها, ملكوها. تملكهم سبحان الله وبعدت من كل شيء لها عرش عظيم لا مش بالعقل إن الملوك إذا دخلوا قرية أحسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فقال القرآن مؤكدا كلام هذه الذي ما امن البعث وكذلك يفعلوه انظر اذا عظمه القرآن صحيح ينصر القرآن رأي مرأة كافر كذلك يفعلون القرآن أم لا لا لا كذلك وكذلك هكذا, هكذا قال الله عز وجل يؤكد كلامها م. سبحان الله يعني الرأيات كلها قالت و... والأمر إليك معلش قوة شخصياتها هذا شيء طريق وأحنا ما أنكرنا، فأم سلمة قالت لكن هذه المرأة كانت تفهم يعني حينما راحت الى سيدنا سليمان قالت ربي اني فرمت الناس وأذمتهم على الإيمان للله كانت كانت عندها منطق وعقل لا المرأة في صفاء ذهنها عندما تجد البيئة الصالحة تأخذ منها كل خير لكن المرأة اليوم لا نشبهها بالقيس سيدي ليس العيب عيب المرأة العيب آه. في من رباها الله اللي قاعده ترقص يمين وشمال دي انا قلت عليها في الحلقة الماضية اللي لسه التيمس وهي خارجة نعم. تمام دي مش <تصفيق> ليها اب لها لها ام المفروض لا لا يعني المفروض طيب تحت عنوان ايه ما هو هذا يطبل وهذا كل ي... خلاص يطبل و... و... و... يعني هو الدين في كل حاجة هذي امور دنيا والرسول انتم اعلم شو شو شو شو شو, شو, شو. اذا كان الله عز وجل حذر المرأة من ان تضريب بريش بها ليعلم ما يخفى من زيناتها كيف يعني يا, يا سيده لك من يقول ان الرقص رسالة اه طبعا هي رسالة ولكن ده مبتدأ مم. الخبر ايه جبر من جروب للشيطان تنفق جيد. <تصفيق> انا أنا رسالة أضرب رسالة على كلمة رسالة اصلا لا لا لا خبيها يا أخويا لا آخر الناس على ما يقولون أخويا أكل. ال <تصفيق> ال المقص رسالة هذا مفتد. والجملة <تصفيق> عندكم في عن نفوس اللغة العربية لا تتم الا بالمفترض. لا وخبروا. خبروها. <تصفيق> شفت الجرو الجرو مجنون. الشيطان. رسالة كل الشيطان ورخ يعني ليس الغبي وسيدي في قومه بل ان سيده <تصفيق> قومه <تصفيق> تغابه. عملنا إن أنا أهل أبو عبيط مش عارف حاجة لا ما الشيطان. رجل حسن البصري مش لما عرضه أحد المكيين فراجل راح البصرة كده واجب ألاف واحد أصبر أصبت كده يتحدد وليس من سلطة إذا ألقيتك لحن تسبع الأمثال طبيب الناملة سبحان الله فالراجل الغطاظ يبدو نفسه ولا شونا فقال أنا من مكة ومن عندنا خرج العلم فالحسن بصرف عنا قال له ألم يعد <تصفيق> اصليح حالك واحد مجنون يعني نفسه مؤهل مع ان ام بك خرجت خير لكن لكن لكن انت الذي بس بهذا الشكل يعني ف القضيه ان ام سلمة هي رسول الله امامهم احلق تمام واذبح واسحلف وسوف ترى نصرك لو الرسول صلى الله عليه يعني يعني ياخذ بمنطق ازواج العصر تبقى مصيبه لكن كان خرج واخذ بكرم ام سلمة نعم وقال اخذ حلقه من عند الحجام وذبح اذهبي ودخل تحت وخرج يتصارع الصحابة جميعا اضروا على الحجام ايهم يحلق اولا وايهم يذبح اولا لاقتداء بالرسول دونما كلام يبقى يبقى يبقى يبقى راي وذبيحه من ام سلمة ام سلمة لكنها ام سلمة نقعد يعني, يعني بعض المشاهدات الآن يقولن ام سلم ما قالت للرسول والرسول رضا خليك لا لا لا والله وعلى القياس البسيط المسكينة التي في البيت هذه إذا أعطيت المرأة العربية احسنت القولة والرأي شيء. لا شيء المرأة العربية لا تريد من زوجها أو من عائلها أو من أبيها أو أخيها أو خالها أو عمها إلا كلمة طيبة تفتح بها شخصيتها لأن مولودة مؤمن من كائن حيث عايزة كلمة طيبة لما تيجي كلمة طيبة كوني له أما يأكل لك عبد خلاص كوني له ارضان يكون لك سماع كوني له الفرسان يكون لك غطاء فالقضية كده متبادلة وصية وحيد. ام الابنتها واحد وعلى هذا المنوال ربت هذه الام ابنتها الله يضع عليك بهذه الوصائف جا... طب... طب... ب... بما اناقص عند... مع فضلاتكم عند نقطتين طب. الاولى كيف ربت هذه المرأة ابنتها واوسطها وهي ذاهبة الى بيت زوجها طبعا. وكيف تربي المرأة العصرية الان ابنتها لا اصل بعض الامهات العصريات اصلا عايزين تربيه <تصفيق> بس بس يعني, آه آه يعني المعلم عايز معلم لا استغفار نعتدي لا استغفار فلي عايزة تتعلم وتتعلم. لان اذا رضعت هي تدين ناقصات كما قال حفظ شعر النيك هي ترضع تدين ناقصات بالله عليك هتطلعين فانا بس عايز مجتمع يعني, مجتمع يعني يقدم فيه الدين على كل شيء من الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس هذه الرأة جاهليه هذه لا لكن فطرتها تسوي ها. كثير الأطر في الناس على فترات الله أكبر زوجة عوف المحلم الشيبان هذه التي نتكلم عنها نعم. لما في ليلة العرس جلست ابنتها جنبها هذه ابو نيتي لو كانت امرأة تستغني عن الزواج بغنى أبويها لكن كانت أولى الناس مم. ولكن الرجال للنساء خلقت ولهن خلق رجالة حكمة مبالغه اه لا لو, لو في بنت مستغنى عشان ابوها ما اغنياء يبقى قضيه مش بقاكس. بالعكس ده المراه قرره الرجل وما يرفع عشان ده زوج وهذا زوج وكلاهما زوجان والزوج هو الذي يحتاج الى مثيله في اللغه قرص بالزوج وكلاهما زوجان فاحنا مش نجيب الزوج عشان نركب عليه ونصيره كيفما نشاء وكيفما نريد لا, لا لا ده ده في عالم الحمير آه معلوم إن الله آه في عالم الإصابة لكن في عالم لازم المرأة لا شخصية تغير الزوجة كما تشاء لا لا لا هو شوف شوف الزوج وز الزوج وزوجه مم. ها لا. متكاملان لا مترقدين صحيح بس بهذا ما متكاملان هي بطبيعتها وهو بعقدة هي بفطرتها وهو بفكرة هو باحتوائه وهي بعطفتها متمشي نعم. وبعدين يعني لا يفرق مؤمن المؤمنة يعني لا يكره إنساء منها خلق ربي منها خلقا اخر بل لو واحد ايه؟ يرهم لا لا لو الرسول رسول عليه ايه؟ مؤمن لو كان مؤمن يقول ايه؟ يعني فيها 30% بلوي 33% خير هو يقول ايه؟ هو يعني ما فيهوش الـ 50% بالمئة. لكن في الـ 50% خير نعيش به لكن حياه ولد طبعا بحس ما بيمشي ولا خير مساله اخرى قالت اني تفرقه دون ما كنا من ساعه بهذا المنطق وسط الام ابنته اه سبحان الله, الله. بصت لها لا لا تفرحي عنده ان كان مهتما ولا تهتمي ان كان فرحا يعني راجع كده وليه مش الوزير استضارنا في المصحة اليوم وبعدين لا وبعدين سلم على ذات الاستاذ فرام وشد على ايده قدام الموظفين انا مبسوط ان انا شفتك من اعظم الموظفين يقول لي يعني... احنا يا اخي يعني انا عمر مخطشت لحب ده ولا قوة ايلا بالله ارجل <تصفح> ده اذا صدقت يعني اذا ارسل عليك امتا اه اه اه الله سبحانه بطل كذب بس لا لا فاذا <تصفح> هي لا تهتم عنده ان كان فرحا ولا تفرحي ان كان مهتمي شوف شوف شوف الحفظ ادب شوف ادب الام العربية اللي, اللي, اللي فيها البداوة سبحان الله كانت ام بصوني له فرشا يكون لك بضره اه له ارض ياكل لك بض في له ام ياكل لك حد مسيسا امام ولا وقع عينهم منك على قبيح ولا ولا, منك, لا قبيح. لا ولا, ولا, ولا يكم منك إلا أطيب ريح مش تروح جاي من المطبخ بالبصل والثوم وعزك الله توعد جنب الراجل وإزاي كان ابو فلاب الحمد لله بخير بخير ايه مميز بخير صوري المؤادة بتوم لا لا لا شوش محمد الله يعني الاسلام ايضا اصل هذه الاصول ما عطيش كان لا يجلس في البيت الا اذا لبس, لبس ثوبا نظيفا جميلا وعطر نفسه وهذب بلحيته وقال ابن عباس ايدي كنت اليوم يدول في البيت ايديك على اكرا يعني ان, إن الله أمرنا أن ان لنسائنا كما نحب ان تتزين لنا المسائول الله مش, مش البيت البيت لا لا لا, لا لا لا يا اخي, لا يا آخي, لا يا آخي, آخي. آخي. والله بيض. الام العصريه كيف تراها تصنع في بنتها لا. لا الام العصريه الحمد لله الان يعني شوف الغرب اراد ان يقتلنا وان يضربنا في, إيه في نسائنا بفضل الله جدرنا نتائج العرب ضربنا في نسائنا. اول شيء خرجها من الايه من المملكة. ودا رجعت بعض ال البلاد تقول هوية،, هوية المرأة في هويتها او في جواز سفرها او في ايه المهنة لا تعمل تيجي ايه لا تعمل ازاي مرتين الاولاد مش عمل لعات البيت ده مش عمل ربت البيت دي اعظم ال ان هذا عمله الاساس وبقية الاعمال استثنائية سبحان الله ها تكتب ربت منزل على خماس جميل يضرب الله اكبر ربابة وربت البيت ما صوب في ازاي كما قالها <تصفيق> ابو نواس الجاريه لها اربع دجاجات ومضيف حصل الصوت يعني لها <تصفيق> الكلام ما هذا الكلام يا ابو نواس أتقول انا اقول انا انت تفهمني كلام امر القيس انا اقول لك كلام ابو نواس يعني خد على غدك يعني <تصفيق> المهم ف قضيت ان, أن لا, لا يرى منك اه واياك ووقت غذائه طعامه وشراء وراحته ونومه بالك من, من النوم لا لا من من نوم الغلباء فان بنغيص الجوع مغضبه ملهمه وتغ... وتنغيص النوم مغضبه شوف شوف. خلي بالك يا امال نام خلاص اسكتي يا اولاد ابوك نايم لما يصحى اتكلم لا لا لا لا هذا <تصفيق> ليه لان حقيقه <تصفيق> يعني على هامش القضيه ودك ايه النوم سلطان فإذا جاء سلطان نمت الرعيه يعني برضه لا. نتاخر النوم انهم لا يغالبوا الاسلام يعني, يعني كمان مش منطق يعمل في الخارج ويعود للبيت رياضينا من البيت لساندا ولا فندق لا لا لا لا بس يستريح وبعدين نواصل الحياه يعني برضه نرعيه لان فيه ناس الساعه الرجيه بتاعتها لا تعمل الا بالنوم م. لما فيه ناس لما, لما لا تنام بعصبي متاثر دون ان يجري المرأة الحين. العصرية بقى يعني يعني يعني كما يقال بعض التوابل في العلاقة الزوجية كثير من الأمور من لا كثير من الخناق ولا العارف في المرأة العصرية لان في كل عصر هي عصرية يعني في الجاهلية مرأة عصرية. عصرية. فتلا المرأة العصرية فتعرف المرأة الحديثة المرأة, المرأة, المرأة, المرأة المسلمة أو المرأة المتمسّلة يبى يدري عم صح فهتدفع لتعدي التصنيف ممتاز في مرأة مسلمة مؤمنة ومرأة امرأة مدعية الإيمان امراه مسلمه و متمسله خلاص تمام امراه المراه المسلمة ماذا تصنع والمره المت... المتمسلمة لن تصنع الا شرما لان المنهج مش معاها. صحيح خلاص لازم نشرب يا بنتي تنوفين الصبر لازم نشرب صبر لا الصبر على ابتلاء لازم وانت ربنا ابتلاكي في سخره قدام لا, لا لا, لا. مع... يعني صبر يعني ايه هو كلام؟ مم. هو كلام؟ الصبر يبدأ من حيث ينتهي هو دائرة لا. هو صح. دائرة بيسموه في المنطق نظوم الدور النقطة التي وصلت اليها هي النقطة صح. التي بدأت منها فقضية الصبر ليه خضية لازم يكون موجودة في البيوت وتبنى البيوت ليس على الصبر، لا ولا على العدل لا تفنى على الصبر. الفضل الفضل لو بنيت البيوت على العدل انهدمت استلمي انا على العاد مش على الظلم مم. لا هي دوت بيبقى موجود ظلم انا انا ما بلف ظلم انا بنحس بعيد عن الظلم لا. بقول البيوت مم. على العزل لا تصفح عارف حد يعني ايه يعني يعني بقى انا وعمر كذا وعمر كذا ما تكون انت راجل اي كلام وخذلك العاد ويصادقه فيما تقول لكن لكن الفضل الله اكبر الله اكبر يا غارت امكم غارت امكم قرت تهتك الرسول على تهتك على طبعا طبعا سبحان الله كيف نماهي بين ظروف اليوم مم. الذي نعيشه الآن مع فضلكم الآن بالضبط آه. والجري ولها خرف المادة والأموال وترك تربية الأولاد تحديدا البنات عصفت عارف القصة إيه القصة أن نحن ما آمنا بعد الله أكبر ترى نحن أسلمنا وما سلمنا بعد بالضبط معناه نحن شهدنا لا اله الا الله لا إلا الله. ولكن لم بنفرطه بالوحدانيه وما, وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله انهو مشرك مشركون ورايدوا النصب مشرك هو خايف من الغد نعم. ولا يعرف التوكل على الله انا أعتبره في هذا يشرك مع مع الله قال ان المدير لو غضب عليا هيفصلني هيخصمني كذا هاي ماشيين لو الوزير مريض عني او الرأس الكبير مريض رضى عني ماشيين اني على الكرسي من تحتي ده مسلم لا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمنا أسلم. ربنا خلاص فاحنا لو اسلمنا وسلمنا وامنا ونفينا ادعاء الايمان واسلمنا وما تمسلمنا ثق تماما ان الامور تنضبط هو الحفاظ على المدى وعلى الوظائف مكروه في الشريعه لا يعني مش مكروه انت خلي عندك يقين الاول ثم اعمل بما يرضي الله ربنا يبارك لك في رزقك في مالك اللي دخل عليك في في جهادك في عيالك تجد ربنا يوسع لك وقت تقعد مع العيال شوي او ده ضيق الوقت بقى مولاه يعني, يعني الفروض والتجاره والخدمات ال ال ال والكل هو جندي من جنود الله الوقت جندي من جنود الله سوف يرزق اصح ان نبي ربك عليك حق ولأهلك عليك عليك حق ولزوجك عليك حقا ولنسك عليك حقا فاعطك الذي حقا حقا كل واحد يكون حقه هل طبق الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح. هذا الكلام صحيح. مع بناته الله, الله اكبر كانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هلأت الرجل بس نشوف البيت المثالي يعني الامر زينب الكبرى بن الربيع ابن بن الربيع اللي هو ابن خالتها ابن هاله وابن تخالتها ابن تخالتها يعني لما لما لما زوجها اذا ان تزوجت كانت ايه تتولى امر فاطمه اختها الصغرى فلما تزوجت تولت أمرها من رخاله ان السيده خديجه انجبت فاطمه عنده وعده خمسين سنه الله اكبر كبيرة الان عندنا بنات في العشرينات متزوجات من الهرمونات والضغط العصبي والحزام وكعب والمتياج والدائم والتواجد المضروبة المسلوخة والمعرب والوجبات السريعة والبيئة العجيبة والتلفزيونات والشاشة والانترنت والشات وده كله له عدَعَق عدَعَق نفساً طارئاً جنسياً كذى اسمه عنداه دوالي من كتر الكعب العالي وبعدين يحصل الزوج على على شيفو ومبصوب بال بال بال بالمبصوب بال بالإجازة اللي مخطوط على السبروات ما شاء الله شكل هذا شكل هذا في فأنجبت خديجة فاطمة عندها خمسين سنة الله موب أنا كان عندي في المسجد امرأة بسيطة قال سبحان الله زوجها عامل بسيط كان عندها 52 وخمسين سنة وأنجبت تنين وخمسين سنة ومن كسرت اللبن اللي كان قال زوجها دي من كسرت اللبن اللي في صدر زوجته سيدنا الشيخ الولد مش بكمل مش بكمل ياخد يأخذ اللبن كله. كله عندنا عزة الله معزة ولده بنجيب الجدي بنن نحطه على صدر الجد عشان ياخد بقية اللبن من مكافأة الخير وعمل بسيط وسكن تحفثين لا بقدر سبحان الله يا اخي البركة من الله بركة ونعم الله سبحان الله, الله. ف لكن في خضم العمل والاجتماعات والمناقشات والمسرية نحن, نحن, و... نحن الذين ملهاث خلف الحياة والله يا دنيا من خادمتكم استخدمين ومن استخدمتكم فخدموني والله ابن إحنا القينا الدنيا خلف ظهرنا أقسم بالله انها تجري خلفنا والله تجري خلفنا ما شاء الله الله هذا الدين كما الله يرحمه الشيخنا الشيخ الغزال ودي عمر ابن نعمت إحنا والله ابن تركنا الدنيا خلفنا وهي تلهث خلفنا خلي لكن احنا لا نهث صبحه لا, لا لا لا انا لا ترى ان الله سبحانه وتعالى سلف علينا الدنيا الله يرضى عليك فلما صلبت علينا الدنيا صلبت علينا النفوس صلبت علينا هوانا صلبت علينا نفس العمرة بالسوق صلبت علينا شياطين الإنس وصلبت علينا شياطين الجند سبحان الله غير حسن يا بصري الأسعار وقد غلت اللحم غلى فارخصوه لا ماخذ كي يعني تيرضون خسونة تجهم اللي بيوم فارخصوه بتركه جادوا يعني مثلا ج فرضنا جدًا جزارين أو تصارين في قرية أو بلد قالوا الله سعر اللحم وصل كذا جد القلق ولا ونحن مش نشتري ها حلين اي يخفض اسعار يخفض لكن بنتبع هواه خلاص منه خلاص خلاص تنتظروا منوي فاحنا بنقول له وقت الوقت الجندي من جنوده ده في مساله ان اوجد لابنائي وبناتي وقت وبعدين قضيت ازاي وقت قضيت التفاعل مع كتابه السنه مع الولد مجرد ان يرى السلوك عليك فقط كيف ترد على الهاتف كيف عامل الناس كيف نحترم أنت أنت بس تقوله لما يتصدر عنك لا بد من احترامه ولا بد ان تقف احتراما ولا بد لا بد ذي وأخذ الكلام عن زي حسة ال ال اللغة العربية المكالمة المرفوعة اتف... إما هي فعل أو مبتدأ أو طمأنش يقتل بقر الأول دلوقتي بالمثال يتضح المقالة فلا فقضية مش قضية الضغط قضية ان انا لما انضبط مع إقامة كتاب السنة الاولاد والأشقق دفنا مع مع الصبحيات. هو كل حاجة هتقوله قرآن والكتاب كل حاجة أيضاً بقى يعني, يعني لا, لا, بقى شو شو شو شو. لا تصح الحائط إلا بالملح زاتي ال من اللي قاعد ورا الكاميرا ده صحيح م. احنا شايفينه بس المشاهدين مش شايفينه خذ طلقة جالس ما شاء الله جالس جالس خلف الكاميرا م. لما الكاميرا بتاعت تتعطل م. ها إلى أين نذهب بها إلى التوكيل صح ولا لا ليه ومتصل أنا... ولله المثل أعلم هذا الذي صمم الجهاز الإنساني سبحانه، ما ان الذين سيروا. سبحانه وتعالى فان اختلافهم في شيء، فردوه إلى الله. يبقى, يبقى نرد إلى الله؟ إلى الرسول بعد. يبقى كده نضاق ضحى. شوف الحياة تهدأ زاي. فهتمشي بالبس ببساطة، بساطة شديدة. بس إحنا. هذي بقى الحكم يعني ضد هوى النفس البشرية. لا ما أصلت. ما تمشيش بالهوى. لا ما الحياة لو تمشي بالهوى، أنا أبغى من فلان. من صدمة الله أن الله عز وجل بيده مفاتيح الجنة والنار ليس بيدي هذا نقطة أول نقطة ثانية الدولية حياة الناس الأساسية ليست إلا بيد الله ما فيش غزارة تخيل انت مثلا بات المتحف الأمريكي دي كت وزارة الهواء العالمي وزارة الأكسجين العالمي الحمد لله ده حفظ الله ونعم بالله خير طيب كان معروف في العصر الجاهل أو كنا نقرأ عن وقت البنات تحمدي أتوقف مع فضيلتكم هذا وقت البنات وهل غير الاسلام من وقت البنات هذه لماذا كان يعني القرآن قال واذا الموؤودته سوئدة بأي ذنب ان قتل لما كانوا يعدون اولا انت لو لو تعرف منطق العربي في وقت البنات تتعجب ما المنطق منطقه انه يخاف عليها جفاء عم أو غرزة اخم وكان يخشى عليها من اذى الكلمة كما قال احدهم تعيد بنتك بنت شونها لا انا مش متخيل ان دي يوم من الايام اخ يقوم يضربها ولا ولا يؤذيها والعم يعملها بجفاء بعد ما موت فكان يعيثها زي القطة التي تأكل اولادها من شبه الحب فهو منطق معكوس ولكن هذه عاطفته ويخاف من العار ان تسبه لو سبيت صار عارها في في هذه البيئة العربية بيئة يقول لما قال لقد زاد الحياة الي حبا بناتي انهن من الضعافي وحاذر ان يرينا الفقر بعد عمي. وان يشربنا رنقا بعض الصفح جميل. فهو من هذا السبب بالمنطقه سبحان الله ليس كنها فضيحه مثلا لا لا, لا لا لا البنت عار لا هو كان بيعتبر البنت وخاس عليها من هذا المنطقه وذكرت قران واذا بشر احدهم بالانثى هو بطبيعه العرب وجه المشاهد يتوارى من القوم ما هو بعضهم مش كلهم يقول من من سوق ما بشر بعضهم بعضهم وليس كل القبائل كما معروف في قبيلتين او ثلاثة فقط والحارس ابن ابي صعصعه م. عمل ايه اول ما يعرف ان وراجل اخذ البنت راح يئتها خشيه الفقر او كده ياتي ويتبناها وينفق عليها سبحان الله الى أن تتزوج وهذا ابن م. ابي صعصعه كان يعني احد اعلام العرب سبحان الله شوفوا الخلق العرب وصل لك كذا انا تربيتها علي تربيتها سبحان الله الحطيئه لما سجن عمر وعنده تسع بنات سبع بنات وماذا تقول لافراخ بزي مرخم سماهم افراخ صغيره لا. زي مرخم مكان يعني زغبوا الحواصد لا ماء ولا شجر القيث كاسبهم في قعر مظلمة فرفر سلام الله عليك يا عمر, يا عمر. اه, آه سبحان الله والراجل لما لما عمر لم يعد ابنته سيدنا عمر لا لهذه هناك لا هذه حادثه انا ترانا هنالك سرعات هذه حادثه مكدوبه لا, في لا. رب هذا العقل لا لا. والله لا كان نتناول هذا الموضوع هذا يجب ان يصحح التاريخ عمر, عمر لم يقوم بذلك عمر لم يقم بذلك لا ما ما واقد ابنته ما خطا لا لا لا لا رب ارفع ويقول بكيت لان تذكرت وهي تزيل التراب من على احيائي لا لا لا لا ذو با زائد فكانت مساله محدوده في قبيلتين فقط لا لكن عبروث. لم يكن هذا نهر لا لا لا لا لا وذلك الله كيف يعني ان هند بنت عتبة و امهاتهم من اين جاءت خديجه رضي الله عنها ام خالد بن الوليد التي انجبت هذا الجيل العجيب العملاق هذا ام ابي بكر التي ثبتت عفيفا لكن نظره العرب قبل ان للبنت كانت نظره عبدالعزيزه <سؤال> الى الان جينات بعض العرب جينات عدنان ومضر حقيقته بعضهم يعني يقول ايه <يصفي> بعض الفلاحين الناس الباديه والارياف وكده لما يروحوا يهنوا بالبنت الثالثه وراء هم يا بنتي ربنا يعوض الخير ان شاء الله يعوض الخير على نفس القضيه <تصفح> يعني اعجركم الله والله والله يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال في الأثر أن الله عز وجل عندما تولد البنت يقول الله ضعيفة خلقت من ضعيفة واشهدكم أن من عالها أعوله حتى يموت. فحديث الرسول ما تركته على الرجال فتنة أشد من النساء النساء إذا لم ي... نربيهن على طاعة الله طبعا مصيبة لأنهم بتع إن هم صاحب يوسف هذا أنا وحدك أصبح بيجار. <تصفيق> وين؟ <وإنه. تصفيق> الآن الآن بيجار قارع عن في غيبة والنميمة ونقل الكلام. والصحافة الصفراء وأنتم يعني اعلاميون يعني حايتكم الله نبرأوا منها نبرأوا منها تتخلق وتخوض في أعراض الناس مم. صحيح سبحان الله. صحيح ألعى من النساء مم. الرسول عليه الصلاة والسلام مولد في هذا المناخ ل... للرجال نظرة محددة حيال البنات والإنات تحديدا مم. فكيف كانت نظرته عليه الصلاة والسلام لبناتها أولا لما تزوج من خديجة خديجة أنجبت من الزوجين الأولي, الأولي. الأولي والسائل نعم تمام؟ صحيح فلما تزوجت كانت أشد حرصا كحال نفسيه من أن تنجب من محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يعني سبحان الله لأن اللي يقول عليهم عواجيز الفرح آه آه آه آه يعني دمك أكبر به سن وتنجب في الأربعين سن الياس سن الياس خلاص الأربعين سنة وانتهى الموضوع فااا تنجب يعني كانت شديدة الحرص فلما أنجبت زينا فرحت بعدها بسنه ونص تقريبا انجبت رقية ثم اعقبته ام كلثوم ونك وجاءت فاطمه في وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 35 سنه قبل البعثة بخمس سنوات يوم ما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود مكانه لما تهدمت الكعبه تهدم الكعبه من واحده طار الشراره من البخور المبخره بتاعته وهو يعبد الحطوف مسكه الكسوه حركه الكعبه ففي هذا العام لما الوقت وهو يضع الحجر خارج من الحرم بلغ بمولد فاطمة فكأنما وضع الحجر ليبدأ الناس طوافا صحيحا وجاءت فاطمة ليكون سلالة آل البيت من هذه العدلة الشريفة بارك الله فيكم وعند هذه العترة الشريفة نكمل حديثنا في الحلقة شاء الله رب ورحمة الله بارك نطلب منكم دعاء أن نفتحن بهذا الحلقة حانا صبهم وحمده اللهم صل وسلم وبارك على الله اللهم هب لنا من أزواجنا وذروياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمان أكرمنا ولا تهن أعطنا ولا تحرمنا أفدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واظرافنا في امرنا وثبت يا ربي اقدامنا على القوم الكافرين نعوذ بك من عين لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اصلح بناتنا واصلح ابناءنا واصلح ذرياتنا زوج بناتنا بالابناء الصالحين والازواج الصالحين وهيئ الابناء ان زوجات صالحات يا رب العالمين واطرد عنهم شياطين الانس والجن اللهم امننا في اوطاننا وامن اوطاننا واوطان المسلمين وانصر الدك دم مسلم يا رب العالمين اللهم بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر واكثر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد خير وصحب وسلم يا رب تسلم كما اللهم سلم يا رب العالمين شكرا لفضالتكم ونشكركم في الحلقة القادمه شاء الله بارك فيكم الكرام نشكر في هذه ونشكر جميعا ضيفنا الكريم الدهاء الاجتماعي الكبير فضلية الشاشة والسلامة الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستوضعكم الله شكرا لكم والصلاة عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اه الله خير ام ما يشركون